التقَذوا حبرَهُ وَرح بَانَغ بم أأَبابَم مِن دونُون اللا وَمَسي حَابَنَ مَّيامَ وَم أُمِوا إَّ يعبُد إ وَحدَ الل إ سبحانه عما يشركون